Salı günü okunacak dualar. Evrad. Selamet kurtuluş ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyenu ve la taqulu limen alqa ileykum es-selama lestu mu'mina. Tebtaghuna 'ardal hayati dunya fe'inda Allahi maghanime katira. Kedalik kuntum min qablu femannallahu aleykum fatabayyenu.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 وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبثت أن جاء بعجل حنيذ، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجريم تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، إن المتقين في جنات معيون أدخلوها بسلام آمنين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى الله خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا سَلَامٌ قَوْلًا مِنَ الرَّبِّ الرَّحِيمِ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فاصفح عنهم بقول سلام فسف يعلمون ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون